قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ألا تشرك بي شيئا لفظه شيئا مفعول به للا تشرك اي لا تشرك بي شيئا من الشركاء كائنا ما كان ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق من لا تشرك أي لا تشرك بي شيئا من الشرك لا قليلا ولا كثيرا فالمعنى على هذا لا تشرك بي شركا قليلا ولا كثيرا وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص وابن عامر في روايه هشام بيتي بفتح الياء وقرأ باقي السبعة بإسكانها وعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت ومن جملة ما يزعمون أن البيت الحرام رفعه الله إلى السماء أيام الطوفان وأنه كان من ياقوتة حمراء ودرج على ذلك ناظم عمود النسب فقال ودلت إبراهيم مزنة عليه فهي على قدر المساحة تريه وقيل دلته خجوج كنست ما حوله حتى بدا ما أسست قبل الملائك من البناء قبل ارتفاعه إلى السماء ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلا ما قام دليل من كتاب أو سنة على صدقه ولذلك نقلل من ذكر مثل ذلك في الغالب قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وقول الحارث بن حلزه اذنتنا ببينها أسماء رب ثاون يمل منه الثواء والحج في اللغة القصد وكثرة الاختلاف والتردد تقول العرب حج بنو فلان فلانا إذا قصدوه وأطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه ومنه قول المخبل السعدي ألم تعلمي يا أم أسعد أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر وأشهد من عوق حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر قوله يحجون يعني يكثرون قصده والاختلاف إليه والتردد عليه والسب بالكسر العمامه وعنا بكونهم يحجون عمامته انهم يحجونه فكنا عنه بالعمامه والرجال في الايه جمع راجل وهو الماشي على رجليه والضامر البعير ونحوه المهزول الذي اتعبه السفر وقوله يأتينا يعني الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر لأنه في معنى وعلى ضوامر يأتين من كل فج عميق لأن لفظة كل صيغة عموم يشمل ضوامر كثيرة والفج الطريق وجمعه فجاج ومنه قوله تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون والعميق البعيد ومنه قول الشاعر إذا الخيل جاءت من فجاج عميقه يمد بها في السير اشعث شاحب وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلا تقول بئر عميقه أي بعيدة القعر والخطاب في قوله وأذن في الناس بالحج لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق وهو قول الجمهور خلافا لمن زعم أن الخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم وممن قال بذلك الحسن ومال إليه القرطبي فقوله تعالى وأذن في الناس بالحج أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج أي أعلمهم ونادي فيهم بالحج أي بأن الله أوجب عليهم حج بيته الحرام وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم فقال نادي وعلينا البلاغ فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على ابي قبيس وقال يا ايها الناس ان ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فيقال ان الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت ارجاء الارض واسمع من في الارحام والاصلاب واجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله انه يحج الى يوم القيامه لبيك اللهم لبيك قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد واكرمه وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة انتهى منه بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء وسوف نكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته